الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة ورحمة السلام ا عليكم ل ل وبركاته وحده والصلاة والسلام على من نبي يقول الوضوء نبي بعضه أبي يرحمه هريرة رضي استنثرت الحمد لا المصنف الله داع الاستنثال الله قال توضأ لله عنه على من من عن أنه في فلي ومن استجمر فليوسف ت ر الحمد لله والصلاة ا لله ل و ل على رسول الله وعلى آله والاه الاستنثار ا باب م ومن وصحبه ي رضي الآية الوضوء عثمان الحمد كنا تحدثنا استدلال عثمان الله وقلنا أنها نزلت في أهل الكتاب خلص خلص لله نزلت أهل وأن نعم عن عنه حدث بهذه في ا ل أ ص ل ل ا ا ع ب ر ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا آ خ ر ما قلنا صح ما في شيء آه الاستنثار آه هذه ا ل ك ل م ة قيل م أ خ و ذ ه من النثره من النثره والنثره طرف ا ل أ ن ف وتحريك طرف ا ل أ ن ف يسمى نسرة وقيل أ ن ه من الطرح و ا ل إ خ ر ا ج إ خ ر ا ج الشيء ولذلك الكلام الجميل يسمى ن ث ر ا هو عكس الشعر الشعر ما كان مرتبه وما كان بقوافي و أ م ا ا ل ن ث ر فما, فما ليس أو ما ليس فيه قوافي هذا الحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه قال من توضأ فليستنثل ومن استجمر ف ل ي و ت ل حكم ا ل ا س ت ن س ا ر في الوضوء حكم ا ل ا س ت ن س ا ر في الوضوء عند ا ل ح ن ا ب ل ة الوجوب عند الحنابلة ا ل وعند ج و و ب الجمهور الاستحباب و ا ل س ن ي ة وعند الجمهور الاستحباب و ا ل س ن ي ة والراجح هو قول الحنابله ة والراجح هو قول الحنابلة ولماذا ق و الحنابلة ل و رجحنا قول ا ل ح ن ا ب ل ة بالوجوب ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر أ ن ه للوجوب طيب、رح. اتنين ل م د ا و م ة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنسار في وضوئه وهذا يؤكد شنو القول بالوجوب وثالثا ل أ ن هذا يدخل في الوجه ف إ ن ه يدخل في شنو في الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنسار تدخل في شنو؟ في الوجه وهو الحنابلة تدخل قول شنو وهو في في إذن ق ل ن ا حكم ا ل ا س ت م ت ا ر في الوضوء الو... الوجوء عند ا ل ح ن ا ب ل ة نعم والاستحباب عند الجمهور والراجح ال... القول الراجح وقول الحنابله ة طيب آه... الف... ذ الفائدة كم؟ نعم. أسباب、الترجيح. قلنا أولا لأن الأمر قلنا لأن كم نعم ترجيح يفيد الوجوب فليستنثر ثانيا ل م د ا و م ة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنثار فلم يتركه فذل على ل تأكيد ا وثالثا ج و و ب ل أ ن ه من من الوجه قال بعض الجمهور الذين قالوا أنه ليس بواجب قالوا ليس أنه ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ل أ ع ر ا ب الذي س أ ل و ا عن الوضوء ت و ض ع كما أ م ر ك الله وكانه يشير الى ما ذكر في ا ل آ ي ه وهذا يرد عليه ملوتين ا الوجه الوت ا ل أ و ل أ ن ما قاله النبي وفعله هو مما أ م ر الله به ولما ا كده هو من الشرع هو من ال مما أ م ر الله عز وجل به ويقال ويمكن ق ا ل و ي أ ن يدخل فيما أ م ر الله به ل أ ن أ د خ ل ن ا الاستنشاق س س ا ا ا ر و ل ت ن و ا ل م ض م ض ة من شنو في والوجه مما أ م ر الله عز وجل به واضح طيب الفائده ذ ه الاولى ق د م ة الثالثة ا الرابعة؟ الفائدة ا ل ل طيب أ و شنو قلنا حكم ا ل ا س ت ن س ا ر الوجوب عند ا ل ح ن ا ب ل ة والاستحباب عند الجمهور والقول الراجح الوجوب عند ا ل ح ن ا ب ل ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة سبب الترجيح عند ا ل ح ن ا ب ل ة ذكرناه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة قلنا أ ن الاستنثار يكون باليد اليسرى وهذا تبويب النسائي في السنن صح, لما صح أن رحمه الله ب وقد ب باباً باليسرى استنثاروا و أ و ر د حديثا أ ن ه استنثر بيسراه بعض الفقهاء يقول أ ن ك لو أ د خ ل ت الماء واستنثرت بغير يدك في ذلك كراهه ولا كراهه شخص أ د خ ل الماء ثم طرح الماء بتسفيد ر أ س ه يعني اطلع ر أ س ه فخرج الماء خرج الماء ولا ماخرج خرج المخرج يسمى مستنفر ولا لا يسمى مستنفر يسمى مستنفر ع ر ف ت م لكن ا ل س ن ة كما هو ب ا ل ن س ا ئ ي ل ه ذ ا هذه ا ل ف ا ئ د ة كما ل رابع ة طيب、آه. الاستجمار قال ومن استجمار فاليوتر من استجمار فاليوتر الاستجمار استعمال ا ل ح ج ا ر ة ا ل ص غ ي ر ة ا للاستطابه ا ا ا ا س س ت ت م م ر ع ل الصغيرة ل ل ح ج ا ر ة الاستطابه يعني شنو ل ا النجاسة الاستطابة إ ز ا ل ة شنو ا ل ن ج ا س ة وفي الحج من المناسك أ خ ذ و احجار أ ص غ ي ر ة تسمى جمارات أو جمار ممكن على الجمار هي ا ل أ ح ج ا ر ا ل ص غ ي ر ة والاستجمار من استعمال ا ل أ ح ج ا ر ا ل ص غ ي ر ة طبعا ليس ب ص غ ر ا ل أ ح ج ا ر التي في الحج لكن المعنى هو, المعنى هو استعمال ا ل أ ح ج ا ر ا ل ص غ ي ر ة ورميها يسمى رمي الجمار يقال رمي ويقال طيب الجمار الجمرات عرفتم؟ طيب الاستجمار ا ل أ ف ض ل أ ن نشرحه مع الحديث الذي بعده ل أ ن ه بوب لهذا بابا نعم باب الاستجمار وترا وعنه رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ت و ض أ أ ح د ك م فليجعل في أ ن ف ه ماء ثم لينطر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده طيب اذا ت و ض أ احدكم فليجعل في انفه ماء واضح هذا يسمى استنشاق ثم ليستنسر ليخرج هذا الماء وبينا انه إ ذ ا خرج دون أ ن تستعمل اليد أ ج ز أ ه طالما أ ن الماء خرج ولو أ ن ه استعمل اليد لكان هذا من من السنه ة طيب ذ ا مبينا استجمر على الوجوب أم على الاستحباب الاستجمر وطرا ومن أم أم الوجوب سليوتل على على على على الاستحباب لكن من اين اخذنا الاستحباب العدد ليس بشرط, العدد ليس بشرط. لكن لا يلزم ان يكون هنا عدد يعني مذكور عدد مذكور فباي شيء ممكن يمكن ح ص ل الويتر بالقليل م يحصل الوتر ي يعني اقل الويتر اقل واحد كب و ث ل ا ث ة وكذا ط ي ب أ ي و ة الحجر الثلاثه إ ذ ن هذا وتر حديث من جاء ب ث ل ا ث ة احجار وفيها ر و ث ة لكن قلنا أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ت ى ب ر و ا ي ة في المسند أ ن ه أ ت م الاحجار ثلاثه وهذا ح ج لمن قال بالوجوب طيب اسمعوا هذا الكلام اسمعوا هذا الكلام طيب الاستجمار ب ا ل ث ل ا ث ة احجار قلنا هذا عن الوجوب صح ولا صح ح ما صح إذا حصل الإنقاء شنوه الالقاء ب أ ق ل من ا ل ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر هل يلزمه ولا يلزمه لا يلزمه و... وعند الحنابله ا ما... البالي ه ا ما ر ح هذا الحديث ا ل ح عند ن ا ل و ج و د وعند الجمهور حصول ال... ال... ا ل إ ن ق ا ء صحيح فيصبح ا ل م س أ ل ة م ت ف ر ع ة ف إ ذ ا استعمل أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر يعتبر عند عند ا ل ح ن ا ب ل و لا ي ز ي لكن ل ا ل ن ج ا س ة قد أ ز ي ل ت ل أ ن ا ل ن ج ا س ة جرم لان ا ش ي ء حتى اذا ب ق ى ما في نجاسه ا ه كيف تقول أ ن ه يعني أنه لم, لم يستجمر عرفته طيب لكن ما يقال هنا القرين ة قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الثلاثة في في قال ع ل ي ه الحديث ص ل ل ا ا ة و عند ابن ماجه شوف الرواية قال إ ذ ا استجمر أ ح د ك م فليوتر والا إ ل ف حرج وإلا فلا حرج فهذا الحديث نقل ايجابه الايثار إيجاب في الاستجمار من الوجوب الى الاستحباب إذن الاستجمار وفرا مستحب ولا واجب مستحب لا لح... نعم, نعم. و إ ل ا فلا حرج ناقل ناقل من الوجوب إ ل ى الاستحباب عرفتك؟ فيصبح ت ف عندنا هنا م س أ ل ة ت ا ن ي ة كل ا ل إ ن ق ا ء واجب ا ل إ ي ث ا ر ليس بواجب عرفتوا عندنا م س أ ل ت ي ن في الاستجمار ا ل إ ن ق ا ء إ ذ ا ل س النجاسه هذا, شنو؟ هذا واجب ويتر ليس بواجب و ي ت لكن ليس بشنو؟ بواجب يظل ا ل أ م ر قلنا عند ا ل ح ن ا ب ل شنو؟ عند ا ل ح ن ا ب ل ة ا لكن و ج ب ل الصواب قلنا أ ن قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ل ا فلا حرج ناقل ل ل إ ي ت ا ر وليس ل ل إ ن ق ا ء ف ا ل إ ن ق ا ء على وجوبه ا ل إ ن ق ا ء واجب ولكن ش ن و ا ل إ ي ت ا ر ليس بواجب طيب كده ا ق ر أ الفوائد الفائده الاولى التي ذكرناها في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة في الاستجمار ويترم ماذا قلنا لا في أ ي الاستجمار ع ن د ا ل و ج ب عند ا ل ح ن ا ب ل ة فهذا مستحب و ا ل إ ن ق ا ء هو الواجب وهو إ ز ا ل ة شنو إ ز ا ل ة ا ل م ج ا س ة أ م ا ا ل إ ي ث ا ر فليس بشنو بواجب ش ن ب و لدليل قولي عليه الصلاه والسلام و إ ل ا فلا حرج عرفتم طيب نعم ا ل ل ي خ ا ل ف ا ل ح ن ا ب ل ه الراي الثاني عند الجمهور أ ن هذا على الاستحباب نعم ف ا ل ي و ت ل هي لام أمري ل لا امر ليس كل أ ليس ل ل و و ج كل أ م ر للوجوب فمن ا ل أ م ر ما يراد به ا ل إ ب ا ح ة و إ ذ ا حللتم فاصطادوا ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في ا ل أ ر ض أ ن ا م ا أ ر ي د أ ن تشرب مع ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في ا ل أ ر ض م ا أريد أن تشرب ا ل أ م ر قد يكون ل ل إ ب ا ح ة وقد يكون الاستحباب وقد يكون الوجوب أ ي أ م ر للوجوب ا ل أ م ر الذي لا توجد فيه ق ر ي ل ه ا ل ق ل و ا ل أ ص ل أ ن ا ل أ م ر الوجوب و ل ذ ل ك قلنا فليستنثر للوجوب لماذا ل أ ن ه لا يوجد ناقل نقل هذا عن شنو؟ عن الوجوب إ ل ى الاستحباب أ م ا فليوتر أ ت ي ن ا بدليل ينقله من الوجوب إ ل ى الاستحباب هو قوله والا إ ل ف فليوتر والا إ ل ف حرج أما فلا ر لم يقل وإلا فلا حرج فبقي أ م ر ا ل ا س ت ن س ا ر على الوجوب و أ م ر الايتار على الندبيه والاستحباب على أ ن ه س ن و مستحب واضح طيب معلش ي اسم سيدنا يا إ خ و ا ن ا ي عشان ن ي ع نمشي انا ش و ي ة قال إ ذ ا ت و ض أ أ ح د ك م فليجعل في أ ن ف س ه م ا ثم ليستنسر تحدثنا عن أ ح ك ا م الاستنساء ومن استثمر ف ل ي و ث ر وتحدثنا عن الاستدمار طيب قال و إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فليغسل يده قبل أ ن يدخلها في وضوئه في وضوئه بفتح, بفتح الواو وقلنا الوضوء بفتح الواو الماء و ب ض ن ه ا فعل الوضوء طيب ف إ ن أ ح د ك م لا يدري أ ي ن باتت يده طيب قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل هذا امر ولا ما امر عند الجمهور للاستحباب فليغسل استحبابا طيب وعند الحنابله للوجوب ما هو الناقل الذي نقلت به الحنابله الامر من الوجوب الى الاستحباب نعم من الوجوب إ ل ى الاستحباب الجمهور من الوجوب إ ل ى الاستحباب يعني قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا استيقظ احدكم من نومه إ ذ ا قام ا ل إ ن س ا ن من النوم عرفت ا ل ف ا ئ د ة ا ل م و ج و د ة في هذه ا ل ن ق ط ة قال فليغسل يده قبل أ ن يدخلها في و ض و ئ ه فيما ء الوضوء يعني قبل أ ن يدخلها فيما ء الوضوء فليغسلها فليغسل وجوبا أ و استحبابا إ ذ ا لم يغسل يده و أ د خ ل يده هل ي أ س م أ و لا ي أ س م عند ا ل ح ن ا ب ل ة ي أ س م ل أ ن ا ل أ م ر هنا ل ش ن و ل وعند ج و و ب الجمهور لا ي أ س م ل أ ن ا ل أ م ر ل ش ن و والراجح قول الجمهور ما هو الناقل للوجوب أ و ل ا حديث م عباس في ا ل ش ن في ا ل ش ن ة اللي هي القربه كانت م ع ل ق ة ونسلم ا ل أ د خ ل يده فيها قبل أ ن يغسلها خارج ا ل إ ن ا ء شنو قلنا شنو لحديث شنو لحديث ابن عباس في الشنه و ل أ ح ا د ي ث أ خ ر ى قالها الـ الـ الـ الـ او موجوده عندنا هنا في البخاري فوضع يده في ا ل إ ن ا ء و أ م ر الناس أ ن يتوضاوا منه الحديث 134 الحديث 134 حان ا ل ص ل ا ة العصري فالتمس الناس الوضوء يعني الماء ف ل ا ف أ ت ل ر س ل ف أ ت ي رسلا بوضوء يعني ماء فوضع يده في ذلك ا ل إ ن ا ء و ت و ض أ الناس أ خ ذ منه أ ن ا ل أ م ر في قوله فليغسل يده قبل أ ن يدخلها لماذا للاستحباب إ ذ ن ا ل آ ن نقول ويستحب نعم نعم الحجوب الوجوب وقول الحنابله ة نعم لأن ن ع القصد م الأمر هم يروا أن هذا أمر طالما أمر معناه يعني الأمر الأمر يروا هذا واجب ناكل للوجوب أن أن يعني عن, الأم... عن ال... عن الوجوب في ا ل أ م ر هو الذي يحتاج إ ل ى ان ي س أ ل أ م ا الحنابله ما ي س أ ل ه لماذا قالوا أ م ر النبي الاصل في ا ل أ م ر الوجوب أ م ا القرين الصارفه من الوجوب إ ل ى الاستحباب ه ي ش ن و حديث الشن وحديث أ ن س رقميه اربعه وثلاثين ا ي و ة نعم مر علينا الحديث هذا نفصل ف ي ه الان آ ن ل آ التفصيل ج ا ي طيب يا إ خ و ا ن ك د ه خلينا ي ع نحاول ي ن أ ن ن س ج ع في الشرح يعني طيب الفائده ا ل م ك ت و ب ة شنو عندكم يلا ا ق ر أ ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى لا من ا ل أ و ل الاستجمار وترا الايثار في الاستجمار على الوجوب عند ا ل ح ن ا ب ل ة وعند الجمهور على, على الاستحباب و ا ل ا ن ق ا ء واجب والدليل على ان الامر في الايثار فليوتر انه للاستحباب قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وإلا فلا, والا فلا حرج هذا و ض و واضح جدا في أ ن ا ل أ م ر في ا ل إ ي ت ا ر ليس بواجب طيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة الفائدة الثانية؟ يلا الفائدة الثانية ماذا قلنا في ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة فليغسل للاستحباب عند الجمهور وعند ا ل ح ن ا ب ل الوجوب والراجح أ ن ه ل ا س ت ح ب ا ب أ ي ض ا عند الجمهور والاستحباب والدليل أنه ر انه ج ح أ الاستحباب و ا ل راجح لماذا لحديث ا ل ش ن حديث ابن عباس ولحديث انس وعندهم دليل ثالث هو الاستصحاب قالوا ا ل أ ص ل أ ن عدم المنع من إ د خ ا ل اليد في, في, الو في الو ال ال الماء ولكن هذا مردود ل أ ن ه ليس بالضروري أن يكون للتنجيس ليس ب ان ل ض ر ر و أ يكون للتنجيس طيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة او ا ل ر ا ب ع ة ا ل ث ث ا ا ل ل ة ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة هل قولوا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه يدخل فيه نوم الليل والنهار أ م أ ن ه بالليل فقط نعم الليل ل أ ن ه اطول الليل اصنون ل ب ا ل ل ي ب و أ ن ه ا تسمى قيلوله نعم نعم جميل طيب、آه. نقول هذا الكلام كالاتي قول ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن هذا بنوم الليل فقط ب ق ر ي ن ة باتت ولا يكون البيات إ ل ا إ ذ ا كان هذا ليلا هذا قول من قول ا ل ح ن ا ب ل ة طيب في الليل نعم أ ن هذا إ ذ ا حصل بالليل طيب وعند ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن هذا يشمل الليل والنهار ليه عندهم دليلين القرين د ل ل الأول ل ي ا أو ا ل أ و ل ى التي تدل على أ ن هذا بالليل والنهار قوله النوم الشخص حتى ولو قلنا قيلوله بالنهار ماذا يسمى نائب ولا ما نائب ا ل أ م ر الثاني التعليل يدخل النهار لقوله فلا يدري أين ب اين ه م نام باكتدو ل ن من ه ر يدري يدري بالنهار أين ه يعني كأنه بالليل باكتده يدري ل ل ك ن من نام ن ا ب ه ربط يدري أين ك ت ه ر ب الحكم بتعليله يدخل نوم الليل والنهار هو الراجع عندي الراجع عندي قول ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن ذلك يشمل نوم الليل والنهار بقرينتين ق ر ي ن ة عموم النوم انه يدخل نوم النهار وبقرينه فلا يدري أ ي ن باتت يده أ ي ض ا بقرشنه بالتعليل طيب فليغسل يده قبل أ ن يدخلها ورد في ر و ا ي ة مسلم ثلاثه, ثلاثة في ر و ا ي ة المسلم أ ن ي ق ص ل كم ثلاثا وفي ر و ا ي ة ا ل م خ ا ر ي بدون عدس وقد ذكرنا م ا ف يمكننا هذا الكلام نرضي تزويدنا بسؤال ا ل ع ق ي د ة ث ل ا ث ة سبعه ة ثلاثة س فمصدر نصره هذا ليس لنا للمسؤوليه لل... لل... ن آ... قلنا... معي أن النوم الذي تغسل اليد منه نوم الليل وشنو والنهار هو قول من هو قول الشافي قلنا فليغسل يده قبل ان يدخله قلنا ثلاثه في ر و ا ي ة من في ر و ا ي ة مسلم طيب هل الثلاثه ذ ه م ل ز م ملزمة ولا ما م ل ز م ة ر و ا ي ة مسلم م ل ز م ة ولا ما ملزمه ة م ايوه يا عبد الله م ل ز م ة ولا م ل ز م ة ملزمة أ ن انا شايف أنا رفعت يده ن ع م غير م ل ز م ة ل ي ا ا ل ق ا ع د ة التي ذكرتها لكم ا ل ب ا ر ح ة ا ل ع د د اذا ل ع د د إ جاء في في غير إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة الحسيه ة ي ك و للنتب و ا ل ا ا س ت ح ب ل ق ا ع د ة التقيد بالعدد في غير إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل ع ي ن ي ة إ ن م ا ل ل ن د ب ي ة هذه ق ا ع د ة ذكرتها لكم الدرس الماضي طيب يؤخذ من هذا الحديث أيها التقيد بالعدد في غير العينية بالعدد هذا من قلنا شنو النجاسة التقوي بالعدد في إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة في الاستجمار قل نشنو مقصود أ م ا في غير ذلك ما مقصود ل ي ه أ ن ت ا ل آ ن لو أ ر د ت أ ن تغسل يدك هل في يدك ن ج ا س ة و إ ن م ا هي للتعبد صح ولا مصح ا هذا للنبو والاستحباب صح ما لشنو؟ للنجو أو صح ل أ ن ه ق ل إ د خ ا ل اليد نفسها إ ن م ا هي للندب وسط اليد خارج ا ل إ ن ا ء أ ي ض ا ليس يعني ثلاثه نقول م ر ة للندب والاستحباب ولا الوجوب للاستحباب و هو قول من قول من؟ قول الجمهور هو قول من قول الجمهور طيب ا ق ر أ الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له ر أ ي ت ك لا تمس من ا ل أ ر ك ا ن إ ل ا اليمانيين و ر أ ي ت ك تلبس النعال السبتيه ي ة تلبس النعال ورايتك تصبغ ب ا ل ص ف ر ة و ر أ ي ت ك إ ذ ا كنت بمكه أ ه ل الناس إ ذ ا ر أ و ا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم ا ل ط ر و ي ة فقال أ م ا ا ل أ ر ك ا ن ف إ ن ي لم أ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إ ل ا اليمانيين و أ م ا النعال ا ل س ب ت ي ة ف إ ن ي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها ف أ ن ا أ ح ب أ ن أ ل ب س ه ا و أ م ا ا ل ص خ ر ة ف إ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ف أ ن ا أ ح ب أ ن أ ص ب غ بها و أ م ا ا ل إ ذ ل ا ل ف إ ن ي لم أ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته اول أ ف ا ئ د ة تكتب نقول أ ن البخاري في أ ص ل صحيحه لم يورد هذا الحديث مع الباب الذي قبله إ ن م ا أ و ر د له باب غسل الرجلين والنعلين ولايمسح الا آه النعلين هذه ا ل ت ر ج م ة يعني هذا الحديث ا ل آ ن عندكم الزبيبي حذف شنو الباب لكن الباب ك ا ل آ ي ف ي البخاري في أ ص ل ه لو أ ن ق ر أ ت البخاري تجد الحديث هكذا قبل أ ن ي و ر د الحديث باب غسل الرجلين والنعلين ولا يمسح إ ل ا على ا ل ن ع ل ي عرفت هذا كارثه كتوله لم ا ك ت ب ت ه باب غسل أو غسل الرجل الرجلين والنعلين ولا يمسح إ ل ا على شنو على النعلين واضح ولا واضح هذا كتوله لم ا ك ت ب ت ه ي ا ل ل شخص يقول طيب ا ل ش خ ص ي ا ل ف ع ي د و يقول ه بصوت عالي أ ي و ة يا عبد الله باب ه والنعلين ولا يمسح إ ل ا على النعلين ه ذ ا ا ل ب ب ا ا هذه ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل الفائدة ل ى ا ث ا ن ي ة يؤخذ من هذا الحديث أ ن ا ل ص ح ا ب ة ما كانوا يعملون من أ ع م ا ل ه م شيئا إ ل ا بالدليل يؤخذ من هذا أ ن ا ل ص ح ا ب ة ما كانوا يعملون شيئا إ ل الا إذا إ شنو؟ إلا إذا إلا بدليل ما كان يتصرف والدليل أ ن أ ي م س أ ل ة سئل عنها عبد الله بن عمر أ ج ا ب ب أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها نعم نعم أ ي و ة نعم ابن عمر كان من الذين يتبعون أ ث ن ا ء وسلم وورد عنه في ترجمته أ ن ه كان يزاحم على الحجر الاسود أ س و د حتى يرعف ك ن يزاحم ابن الحجر عمر على ل أ حتى يرعف والحجر الاسود ا ل ر ق ن اليماني يمس فقط و و ويمس باليد اليمنى م ر ة و ا ح د ة يعني حتى تجد بعض الناس يتمسحوا كذا لا يمسح باليد اليمنى مره ة باليد اليمنى مرة تكفي ذ هذا ه السنة الرقم ن واحده ل ج ر ا ل س و يزيد على اليماني على الرقم ن ب يقبل ان وجد إ ل ى ذلك سبيل و إ ن لم يوجد يعني يمسح ع ن ي ي و إ ن لم يستطع يشيط هذا من ا ل س ن ة والنعال ا ل س ب ت ي ة هي نوع من أ ن و ا ع النعال م ص ن و ع ة من الجلد س ب ت ي ة لا شعر عليها أ و لا شعر فيها والسبت هو القطع كان م ق ط و ع ة الشعر ن ظ ي ف ة ليس فيها شعر ه ذ ث تسمى النعال السبتيه ة طيب سؤال م م لماذا احتج السائل على ابن عمر أ ن ه يلبس النعال ا ل س ب ت ي ة لا لم ينه في نهي عن لبس النعال السبتيه ة طيب كلام و الأقرى ك أ ن بعض الناس أ ش ك ل عليهم بعض الاثار عن التي نهى فيها عن لبس النعال ا ل س ب ت ي ة ذلك لما كان رجل يمشي في المقابر قال له يا صاحب السبتيتين اخلعن ا عليك فظن بعض الناس أ ن النعال ا ل س ب ت ي ة م ح ر م ة ل أ ج ل أ ن ه ا س ب ت ي ة والصواب أ ن يقال ربما منعه ل أ ن ه كان يمشي عليها يمشي بنعله على قبور ولذلك أ م ر ه أ ن لا يمشي في القبور بشنو بالنعال وليس ل أ ج ل أ ن ه ا سبتيه ة ع ر ف و ر أ ي ت ك تصبغ ب ا ل س ف ر ة السفره هو ضرب من ضروب الطيب, ضرب من ضروب الطيب. واستعمال ا ل ص ف ر ة يسمى تعصفر والتعصفر أ ن يستعمل نوع من أ ن و ا ع الطيب لونه أ ف ر ورائحته ن ف ا ذ ة هو طيب نسائي طيب شنو؟ أقرب ما يقول شنو؟ أنه ما طيب يقول أقرب نسائي ولذلك نهى النبي ل ع ل س ل م عن التعصب ولكن هنا ر أ ي ت ك تصبغ ب ا ل ص ف ر ة يدل على أ ن الممنوع في ا س ت ع م ا ل الرجال الصبغه الصفراء هو المنع عن ا ل ر ا ئ ح ة وليس عن المنع عن شن عن الرائحة وليس عن, شن عن اللون الرائحة وليس شم شم عن اللون ا ل ص ف ر ة أ ص ل ا هو معمل أ ن و ا ع ا ل ص ب غ ة طبعا ا ن ا ل ص ب غ ة السوداء حرام على الرجال وعلى النساء والصغار والكبار ة صبغ صبغ صبغة المسلم و ا ل ح م ر ة ص ب غ ة المؤمن والسواد ص ب غ ة الكافر فلا يجوز ا ل ص ب غ ة لا للرجال ولا للنساء ولا للسبب ا لأن بعض الناس بالقوم بالأحناف أن الأحناف قالوا إذا كان الشخص أصلاً ما يغرر وأصلاً ما يريد أن نفسه أقل بعض إذا كان يأخذ يغرر يريد يظهر ما يصبغ, لا يصبغ لا للصغير نفسه سنه الصفرة جائزة والصفرة الجائزة هي التي لها لون وليس ر اما ئ ح ة أ إ ذ ا كان استعمال نوع من أ ن و ا ع ا ل ص ف ر ة التي تستعمل عند النساء بلون و ر ا ئ ح ة فهذا يحمل م ا فيه تشبه بشنو؟ بالنساء ش ن و ب إ ذ ن قوله و ر أ ي ت ك تصبغ ت ص ب غ ب ا ل ص ف ر ة إ ن م ا يراد شنو اللون الذي كان يسلم ت ع م ب س ل ا ل ص ف ر ة في شعره أ و في ر أ س ه أ و حتى في بدنه إذا نوع من أنواع مس من نوع الطيب فيه ص ف ر ة لونه أ ص ف ر بغير ر ا ئ ح ة أ م ا إ ذ ا دخلت ا ل ر ا ئ ح ة فيصبح حرام ل أ ن ه يصبح طيب نسائي عرفت عنهما عن الحديث الذي ورد في النهي عن السنعال وعن عرفت الرجلين ورد في كالآتي لتحدثنا والسبتية تحدثنا طيب يقول اليمانيين الحديث الذي النهي ما الكلام هذا قلنا السبتية هذا الحديث و آه... ط... آه... تصبغ بالسفره يعني شنو تصبغ بالسفره قلنا اللون وليس شنو ما كان هذا ب ا ل ن س ب ة للرجال أ م ا ب ا ل ن س ب ة للنساء شنو جائز لونا و ر ا ئ ح ة طيب و ا ل إ ه ل ا ل يوم ا ل ت ر و ي ة وهذا ينبغي أ ن يقيد لمن كان متمتعا ل ل إ ه اما ل ي و ل لمن ت ر و ي ة ك المفرد ن متمتع أما ا فمنذ أ ن أ ه ل ه فهو على, على اشهر م من من, من من أول يوم من ه ولو أول كان أ ا ل حج أ ه ل ه خلاص نوع الحج وذهب حج خلاص هذا كنا شنو يعني قلنا ابن عمر كان يهل يوم ا ل ت ر و ي ة يوم التروي ة يوم ك ب الثامن من ذي الحجه كان يهل لماذا ل أ ن ه كان ا ن م متمتعا اما المفرد والقارن ف إ ن ه منذ أ ن طيب, طيب لو أ ن سؤال فقهي في الحج لو أ ن متمتعا اهل قبل يوم التروي ة متمتع عمل العمره في م ك ة وصار متمتع لبس ثيابه متمتع ف ج أ ه قال يا اخي يوم اثنين أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ه ي ر بالحج أ و يوم ث ل ا ث ة أ ه ي ر بالحج أ و يوم أ ر ب ع ة قبل يوم ا ت ر ي ن اهير بالحج ما حكم ذلك هو جائز والحج صحيح لكنه خلاف ا ل س ن ة فقط لكنه جائز ولا حرج عليه طيب يلزم اذا دخل في ه و متمتع اراد قبل يوم ا ل ت ر و ي ة أ ن يهل هذا لا شك في أ ن ه صار محرما أيها شيء طيب نحن نقوله سائل ة تقول عندما أتوضأ للصلاة أو للصلاة سائل عندما يقول ينتقد وضوئي باستمرار بخروج غازات من غير ر ا ئ ح ة ولا صوت فهل اعيد وضوئي في كل ص ل ا ة نقول لها حكمها حكم, حكم المريض إ ذ ا كان باستمرار وطالما ه ي قالت ينتقض و ض و ء ي بعدها م ت أ ك د ه انه انتقد ليس شكا انما يقينا فوضوءها انتقد و ت ت و ض أ لكل ص ل ا ة للفرق الذي بين الصلوات كل فقيه يشرح أ ب و ا ب الفقه في ت ر ج ي ح المسائل يقول ع ب ا ر ة والقول الراجح كذا أ و الصحيح كذا و أ ح ي ا ن ا بالرجوع ل ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة تشرح عند أ ك ث ر من فقيه وكل يقول الراجح كذا السؤال الراجح عند من حينما يقل لطلاب العلم راي العالب أ و الفقيه طلاب العلم على أ ق س ا م طلاب ع ل م مبتدئون هؤلاء لا يقال قال فلان وقال فلان إ ن م ا يقال شنو افعل كذا من ا ل أ و ل يعطون مساله و ا ح د ة وطلاب ع ل م متقدمون مثل من مثلكم ولما ا هكذا قالوا أ ن ا م ا اعرف كنت مكتوب في الكتاب ا ل م ت و ن ة ا ل ع ل م ي ة ل ل د و ر ة ا ل لل... ص ي ف ي ة للمتقدمين <تصفيق> للمتقدمين وفي كتاب آ خ ر قال ي ع للمدرسه احاول أ ن أدخل فيه الراجح فقط ل أ ن ه م أ ط ف ا ل وصغار أ م ا أ ن ت م ف أ ن ا أ ر ي د ك م أ ن تبحثوا الراجح عند من أ ن ا أ ق و ل مثلا ً الراجح قول ا ش ا ف ع ي ة على حسب ما ظهر لنا من أ د ل ة والدليل على ذلك نورد اقوال ا ل م ا ل ك ي ة نورد اقوال ا ل ح ن ا ب ل ة ونورد ا د ل ة الفريقين ومن خلال م ن ا ق ش ة ا ل أ د ل ة قد يورد الاحناف حديث نضعفه يصبح ن ا حجه ي له يصبح الراجح عند من عنده الحديث شنو الصحيح إ ذ ن هذا هو معنى شنو معنى الراجح فما ما نرجح ليس بالضروري أ ن يكون قطعيا لكن ب إ م ك ا ن ك م ا ل أ خ ذ به ل أ ن ن ا في ا ل ن ه ا ي ة استندنا إ ل ى قول امام ما حكم الرموش ا ل ص ن ا ع ي ة للنساء وحلق الحاجب وتشفيره ح الحاجب ل ق و بدلا من النمص الرموش ا ل ص ن ا ع ي ة الشيء الذي يوضع في ا ل أ ع ي ن الراجح والصواب الجواز لماذا ا ل أ ص ل في ا ل ز ي ن ة الحل و ا ل إ ب ا ح ة هذه قائلة ي أن أ ت خ ه ا ا لعدم أ ص ل الزينة الحل والإباحة ل في وجود الدليل المانع والدليل على ذلك ال ال ال السؤال الذي بعده أ م ا حلق الحاجب حرام ح لماذا ق الحاجب ا ح ر ل م ل أ ن ه تغيير لخلق الله ولأنه ورد على ا ل ن م ص و ا ل ن م ص أ خ ذ شيء منه ف إ ذ ا كان موضع مني أ خ ذ شيء منه يمنع كذلك أ خ ذ ه كله إ ل ا ب إ ذ ن من الشارع عرفتم فوضع الرموش ا ل ص ن ا ع ي ة إ ذ ا كان للزوج وكان أمام النساء فقط و فيه ز ي ن ة هذا لا ب أ س ولا ح ر ج به نعم التشجيع نحن صبغه يعني أ ن يصبغ الحاجب باللون إ ذ ا كان ز ي ن ة ما في حرج ز ي ن ة ولا ما ز ي ن ة إ ذ ا ز ي ن ة ما في حرج ا ل أ ص ل في ا ل ز ي ن ة نعم يحلق نعم إ ذ ا كان في ه إ ش ك ا ل يعني هو يحلق ما في حرج اليمانيين من باب التقليب كقولك عن الشمس والقمر القمريني وكقولك عن أ ب ي بكر وعمر العمريني عرفتم من ب ا ب شنو التغليب نعم, نعم. اعتبره من التجريد اعتبره من ا ل ز ي ا د ة ا ي و ة لوجود أ ح ا د ي ث أ خ ر ى عن المسح الخفي ما في ط ر ي ق ة معلش ما, ما في ك ل ه ك ي د الشيخ فهم ي س ت ع ن ي ممكن